خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق من نا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق من نا زوجا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدْلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْخُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْخُلُوا قُلْ أَنَّ وَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا وَإِنْ خفتم أن لا فِي في اليتامى فانكحوا ما طاب مِنَ من النساء مثنا وثلاث واربا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا اِنَّ اسْنَاوَ ثَلاثَ وَرُبَاعا فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَنْ خِفْتُمْ أَنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا فَإِنْ قُرِنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفاء وأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتنوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتنوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا دفَ إلَيهِم أَمولَهُم وَلا تَأقُلوهَا إسافَ وَبِدًَا أَ يكبَررُ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإِذا دَفَعتُمْ إلَيهِم أَمولَهُم فَأَشْحِد عَلَيهِم فإذا دَفَطُمْ إلييْهِمْ أَمولََهُم فَأَشْحِدُ عَلَيْهِم وَكَفَابِلَّهِ حَصبَا وَكَفَابِ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 م تَرَكَوالدانَانِ وَالْأَكْرَغُونَ وَلِِّسَاءِ نَصبون مَِّ تََكَ الْوالدانَان الوالدان وَالأَكُرَبونَ مِنْ مَا قَلَّ مِنْهُ أَكَفَ نَصبًا مفُرضَ نَصيبًاففُروضَ وَإِذاَا حَظرَ الْ القِسمَتَأُل الْقُرربَ وَاليتَامَا وَالمَسكينُ فَوذُكُهُ مِنْهُ وَقُ لَهُ قَوْلَم مرُوفَ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 بلالْ يَغش الذي لَ تَغَكُ مِن خَفه ذُّةَ بعَافًا خَافُ وَلَهِمْ فَلَْتَّكُ الله وَنْ يَكول كَولًا سريدا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 يأقلُون في مكِ غ وَسصون سائير يصكُم اللهَّهُ فِي أَولادِكُم يصكُم اللهَّهُ في أَولادِكم للِذكَر مِثْ حَظل الأُفَين للذكر مثل حظ الأنسين فَإِن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق ثنتين وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ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 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِن بعد او والدين اباءكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اءاكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله فَرِيَوْتًا مِنْ الله إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لم يكن لهن ولد وَنِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا إِن لم يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ مِن بعدَعِْ وَصةِ يصينَ بِهَا أَدَين مِ بعد وَصةِ يصينَ بِه أَدَ وَلَهُ النَّوبُ مَِّ تَرَقتُم إَِّم يَكُلَكُمْ وَلَدَ وَلَهُ النَ ما تركتم الا ان يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم ان كان الثمن مما تركتم مِن بعد وصية تُصونَ بههأَودين مِ بعد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 مِنْ بعد وَصِيَّتِي يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِى بِهَا أَوْ مِنَ اللَّهِ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها فِيهَا وذالك الفوز العظيم وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين ومن 119. ويعص الله رسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خاردا فيها وله عذاب مهيم 110. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَوْغَاتًا مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا يَؤِذُّ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْغُلُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَدُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا وَالَّذَانِ إليانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما 114. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 115. قُمَّ يَتُبُونَ مِنْ قَربٍ فَأُولائِكَ يتُوبُ اللهَّ عَلَهِم أمَّ يتُون لِ قَربٍ فَأول إكَ يتوب اللَّ عَلَيْهم وَوكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَ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 ياأَّه الذيينَ آممَنوا لا يَحلُّ لَكُْ أَن تَرِثٌِّس أَكَوْهَاياأَّه الذينَ آموا ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن حشتم مبينا وعاشرون بالمعروف وعاشرون بالمعروف فان كرهتمن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموه النفاسا أن تكرهوا شيئا وإجعل الله فيه خيرا كثيرا 149. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن أردتم إردال زوج مكال زوج وآتيتم إحداه النقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وَقَد وقد بَعضُكُمْ بعضكم بَعْضم بعض مِنْكُم منكم ميثاقا وَكَبَتَخذُونهُ ولا تنكحوا مانكح اباكم من النساء الا ما قد سلف ولا تنكحوا مانكح اخاكم من النساء الا ما قد سلف إِهُ كََ فَحشَتَ وَمَقُتَ وَسسَبلَ هُ 119. أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ ْ لِمَْ لَيكُمْ أُمهاتُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخََاتُكُمْ وَ الناتُكُمْ وَخَلَاتُكُم وَدَناتُأَخِ وَبَناتُ الأُخْ وَبَناتُ الأُخْتِ, الأخت وَأُم مَاتُكُمُْ الَّاتِ أَظَرنَّكُمْ وَأَخَوْاتُكُمْ مِنَوضَ وَدَنَتِ الْأُخْتُ وَأُمَّاتُكُنَّ لَاتِي أَضْعَنَّكُم وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الْمَبَاهِ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ, الرضاعة وَأُمَّاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اَيَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا قُمُوا مِنَ النَّبَاتِ وَأُمَّاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حجوركم وربائبكم اللات فِي حُجُورِكُمْ مِنْ من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وعبائركم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم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 فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عليكم. 153. وأعل لكم ما وراء أَن أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 154. وأعل لكم ما وراء ذلكم أمَسَْم تَعَطُون بِمِهَُّفَآتُهُ النَّأجورَهُ النَّفَضَ مستَم تَعَتُ ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع قَوْلًا إِنَّكِ حَمَصَ نَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ الْفَتَيَاتِ قُلْ مُؤْمِنَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بعض بعضكم انكحوا هون اذا اذن اهلهم واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات انكحوا هون اذا اذن اهلهم واتوهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 119. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن مَا ما على مِنَ من العذاب 110. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ذلِك لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُم ۚ ذلِك لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُم وَأَن تَصْبِرُوا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غفور رحيم يريد اللهَّهُ لبَينَ لَكُم وَيَهذَكُمْ سُنَنََّينَ مِ قَبِلِكُم وَيتُوبَ عَلَكم يريد الل لبَينَ لكم وَيهذكُم سُنَنَ الذيينَ لم قَلِكُم وَيتُ غَكُم واللهَّهُ عَليمٌ حَكيم 113. والله وليم الحكيم 114. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 115. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَقُلِ الْإِنْسَانُ ضَعِيفٌ وَقُلِ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا وَةَ تَض مك وَلا تَقُتُ أَنفسَكمْ وَلا تَفُتُ أَفسَكمْ إِ اللهَّه كانََ بكُم رحمَا إِ الله كََ بِكم رحظمك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 وَلَادْخَلْكُمْ ادْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ من مَكْتَسَبَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَتْ مِن لَّدَيْنَا نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن, فضله واسألوا الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا موالي مَا كَسَبُوا كَلْوَانِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 بِمَا فَّدََ اللَّهُ دَعضَهُ مَا لابَأَض وَ بِمَاأَ فَقُومِ أَموانِهِم ف الصَّارِحَاتُ قانتَةٌ حَافِضاتُ للِغَبِ بِمَا حَابِضَ الله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 مِنَ الَّتِي تُغَافِلُونَ نُسُوءَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ نَعِظُوهُنَّ فِي الْمَوْعِظِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فإن إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتَ وَ شقاقَ بَنِه مَا فَبَعثُ حَكَمًَا مِن أَهه وَوحكَمَ مِن أَهه يريد إص ح وَفت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 سَنًا وبذل القربا واليتاما والمساكين والجار ذي القربا والجار الجنب وبوالدي احسانا وبذل القربا واليتاما والمساكين والجار ذي القربا وال وَالْجَالجُنُ بِوصَّاحِ بِبِالجَن بِوبِن الستَّبِيل وَمامَلَكَتأَمَكُم أَهُ غَينَدونُُ بِوصَّاح بِبِجَن بِوابِنِتَبل وَمَلَكَت أيمكُم إِ اللََّ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلَ فَخُور ان النَّار لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والَّذينَ يُ فقُونَ أَمولَهُم لِآ أَن النَّاسِ وَلاَا يؤمنِونَ بِاللهِ وَلاابِيَْومِآخِد والَّذينَ يِكونَ أَم وَلَهُ لِآ الناسِ وَلَا يؤمنِونَ بِالَّ وَمكُ الشَّي قان لَ أُقَرينَ فَسَأَقين وَلَكُ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 فَانْذُرْ ذِمَّتِي تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعِفْهَا وَيُقْدِرْ مَن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا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 يَ إ وََّذينَكَثَصَ وَسونَلَتُ سََّ بِم الأأَّ وَلا يَتونله خَد ف يَُّ يكتب وَلا يّون الله خَدف أي يا أيَّذينَ آممَن لا تَقَرب حَتَّى تَتَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَطَهُرُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَتَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَائِعٌ أَوْ لَمَسْتُمُ النساء. النِّسَاءَ وَإِن كُنتُمْ طُهُورًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ الغاث او لمستوا النساء اولمستوا النساء فلم تجدوا ما ان فتيمما صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم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 تُوصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُوتَ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ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 وَقولُونَ سَمنَّ وَاصَيْنَ وَسممَا غَيرَ مُسممعيُ وَررائنَ لَ بِأَلسِنَت وَطَن فيِيدينين وَقُونَ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنه الله بكفرهم ولو ان لَهُمْ قُرُوءٌ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانظُرْنَا لَكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَقْوَمُ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَرَكَّنَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ نُطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدَّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ قري لان نظم سوجها فلم تدها على ديارها او لنلعهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لَا يُجِبُّونَ نَافِسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا بَلِ اللَّهُ يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ نَكَفَرُ أَرَأَمْتَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ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 سَنَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ إِنَّهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليزوقوا العذاب كلما نضجت بدلناهم جلودا غير آني ذوك العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحت يالانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخل وندخلهم غيرهم قليلا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 117. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا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 فَكَيفَإِذاَاصَابَت أُم مُصبَة بِمَا قَمَت أَديمثُم جَ أُكَ يَحِْفون أكَيفَ قَُّ جَ أُكَ يَحِْفونَ بِاللههِ إِ أَرَدنَا إِللاا يحسَانَ وَتَوْفقَ تَّ جَ أكَ يَحِفونَ بِلههِ إِ أَغَدن إِا 230. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 230. إِلَّكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعِرِضْ عَنْهُمْ وَعِرْضْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيظًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطار بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم كَبَسْتَغْفِرُ اللهَ بَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدَ اللهَ اتَّوَّابًا رَحِيمًا أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَسُولُ وَجَدَ اللهَ اتَّوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لا يحَّ مكَ في مَا شَجربََهُ فَّ لا يجد فيِي أَمفُوسِهِم حجاء أنا أربكَ لا يؤمنونَ حتىَ يحَّكَ في مَا شَجرَ بَهُ م لا يجد فيِي أَم فُوسِهِم قَُّ لا يَجد فيِي أَمفُصِهِم حَلََجَم مِمَّ فَضَيتَ وَيُوسَِّم تَسلمَ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 فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم وَإِذَاَّ آتَنَهُمْ مِلَّدُ أَيُرَ النَّظِيمَا وَإِذَا لَّ آتَنهُ مَِّدُ أَيرَ النَّظمَا وَلَا دَنَهُم صِاقَم وَلَا دَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُشْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ كَمَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, وحسن أولئك رفيقا 129. ذلك الفضل من الله 120. وكفى بالله عليما 121. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 122. الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفُوا ثَباتًا أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبْطِئَنَّ وَإِنَّ مِنْ فإن أصابتكم مصيبة قَالَ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله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 لَكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ لَيَقُولَنَّ لَكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليسني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة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 وَآتِينَا مِنَ الرِّجَالِ وَالْإِنْسِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ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 وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ عَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قاووت ولنيلك فاو يقاتلون في سبيل القاووت فقاتلوا اولياء الشيطان فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 أأَيدِيَكُمْ وَأَطصفناتَ وَآاتُ الزَّكَتَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيهِمُقِتَال فَلََّا كُتِبَ عَلَيهِمُقِتَالُ إِذَا فَيقُم مِنم يَخْشَونَ سَكَ خَشِيَةِ اللههِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَ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 علمتار الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في جُمُ شَيْدَه وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الله. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ حَدِيثًا مَا, أصابك من حسنة فمن الله ما وما أصابك من حسنة فمن الله أَصَابَكَ أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَن وَمَنْ تَوَل فَمَا أَسَلناكَ لَهِمْ حَفِيو وَإِنْ طُونُوا طَائْفَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ قَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَدْرِي مَا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 وَلَوْ كَانَ مِنَّا إِلَّا غَيْرَ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ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 فقاتل في سبيل اللَّهِ لا تكلف إِلَّا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا والله اشد باسا واشد انتقالا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيم منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيِّتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا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 وَأَنَصْدُقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا فَمَا لَهُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَنَا لِلْكُم فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا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 فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ أو صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَو شَ أَ اللَّهُ لَسََّقَهُ مَا لَْكُم فَلَقَلُوكُمْ وَلَ شَلَّهُ لَسََّقَهُم م لَْكُم إِنْ يتَّزَلُوكُم فَلَم يقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْءِلَكُمْ مُسَّلَمَ فَماجَعَ اللهَّهُ لَكُمْ عَلَم سَبِيلَ أَإِنْ ي اللَّهُ للَكُم ماَا رٍَ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 119. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا هَؤُلَاءِ قُمْ جَالَنَا لَكُمْ آلَيْن سُلْفَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا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 ان لم يجر فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا غضبا الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما غضبا الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ياأََّذينَ أَمَنوا إذَا بَلََبتُم فيِي سَبيللَّهِ فَتَبَيَنُواياأََّذينَ أَمَنُوا في سَبيل اللَّهِ فَتَبَيَنوا تب وَلا تقول لِم الق إلَكُ ملَ لمؤمنِ تتغون عرب الحياتة الدنيا أتغّ تَبتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَبتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله عليكم ذلِكَكُتُ مِ قَرِل فَمَن اللَّ لَكُ فَتَبََوا إِ اللهَّه كََ بِمَا تََّلونَ خَبي إَِّ اللهَّ كََ بِمَا تَّلونَ خَض لا يستوي القاعدون مِنَ المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر في سبيل اللهِ بِأَموالِهِم وَأَمفُسِهِم َبضَّلَ اللَّهُ المُجَاهدينَ بِأَموَالِهِم وَأَمفُسِ م عَلَ القاعدينينَ دَجَه اللَّهُ المُيَاهِدينَ بِأَموالِهِم وَأَنفُسِ ملَ القاعدينينَ درَجَه وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةَ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا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 إلَّا المُستَّافينَ مِ الجالِ وَّساءِ وَلِْدانَان لا يتطيعونَ حلََْ وَلَا يحتَدونَ سَبِيلَ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 وَكانَ اللهَّافُوًا غَفُورَ وَوكَانانَ اللَّافُ الغَفورَ وَمَْ يهاجِل فيِي سَبيل اللَّه يَجد في الأرض مُراغَمَن كَثيرَ وَسَاح وَمَْ يهاجِل في سَبين الله 121. والله يجر في الأرض مراغما كثيرا وسعه 122. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 123. ومن يخرج يَتِيمٌ وَأَجِرٌ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الْعَدْرُ كُلُّ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عِنْدَ اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا فَكَانَ اللهُ غفوراً رحيماً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 أي يَفتِينَكُمَّينَكَفَ إِكافِرينَ كَُولكُم مادُ وَ مُفينَ إِكافِرين كَولكُم مادُ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والأسلحتهم قافه اخرى لا يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ان يصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم وَدََّّينَكَفَو لَْ تَغْفُلونَ أَسِْحَتِكُم وَأَمتِعَاتِكُم فَامِلُونَ عَلَكُمْ مَلَتَاحِدَ وَد الذيذينَكَفَ لَ تَعْفُلونَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُ مَا ظَننتُم أَن تَنصُروا أسلحتكم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا إِنَّمَا أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمِئْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فإذا قمأمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 إِأَ زَلنا إلَكَ الكتابَ بالِالحَِّ للتتحقمَ بَنًا النَّاسِ بِمَا أراكَ اللهَّ إأَزََّ إلَكَ الكتابَ بالِالحَّ لتتحقمَ بَن النَّاسِ بِمَا ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادلن الذين يختانون انفسهم ولا تجادلن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ان الله لا يحب من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 تخفون من اللَّهِ وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضى من بِمَا وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما ها انتم ما اولئك جادلتم عنهم في الحياه الدنيا ها انتم ما في الحياه الدنيا 1 جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 2 جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا أَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نفسه ثم يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَان اللَّ وَالمًَا حَكِيمَ وَمَ يَكسِ بِخَط أَتَن أَو إِثمًَا صَُّ يَغُِّ ببرِي أَم فَقَدِحتَّمَ لَ بُتَانَ وَإِثْمًَا مُبينَا وَنَي يَكْسِخَطِي أَتَن أَ ثم يغمر لي بريا استقد احتمال ابتانا واثنا مبين ولاولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضل كَّذَّبُوا وَضَلُّوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شيء وما يضلون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 وَمَن أَرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يَقْنِتْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ 117. ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 118.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 وَيَفۡكُرُونَ مَا دُونَ ذَٰلِكَ كَرِمًا يَشَآءُ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلًا بَعِيدًا وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضل إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله انَهُ اللهَّ وَقَالَ لأَاتَّخِذًاَّ مِن النبَادِكَ نَصبًا مَفْْرُوضى ولا اظلنهم ولا امننهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا اظلنهم هُمْ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آثَانا الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ومن ناخذ الشيطان واري يا من دون الله فقد خسر خساره مبين يعيدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا يعيدهم وما يعده الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 قال حاتس ندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب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 154. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 65.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 تاخَذُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرًا ويستفتونك في, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا فِي حِلْوَةِ الْعَيْشِ 109. قل الله يفتيكم فيهن وما يثلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن 110. لا ت... وَنُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ أَن لَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَذْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَكُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما حَذَيْنِهِمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وأحضرت الأنفس, وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَإِن يَتَفَرَّقَا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 سماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا ايَ شَيُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ ايَ شَيُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ ذَلِكَ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كان يريد ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا كَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَكُرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا <تصفيق> يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تنوا او تورضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 116. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 117. ومن يكفر بالله وملائكته وكرتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل أحفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون عندهم العزه فان العزه لله جميعا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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذينَ يتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُْم مِنَ اللهَّ قَاُ أَلَم نَكُمْ مكُم وَإِن كََ للِكَافِرينَ نَصبُ قَاوا الذيذنَا ييتَََّسُونَ بكُمْ فَإ كََ لَكُمْ فَتُْ مَِ الله قَاوا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 أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا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 وليتقى مكسى لا يراهون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذبذبين بين ذلك لا إله أولا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 اتُريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اتُريدون ان تجعلوا لله إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فَإِذْ تُمْكِ الْأَسْتَارَ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دينهم لله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الذين تابوا واصلحوا واكتفوا بالله واقبل صدق دينهم لله فاولئك هم المفلحون وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما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 لا يحب, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما وكان الله سميعا عليما اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ, أو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ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 31 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 32 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا, مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ فقد سَأل موسَ أَكْبََ منِذكَ فَقالوا أرنَ الله جَهَْة فأَخَذَتهُ الصقَةُ بظُمِم فقد وَمَتَّخَذُوا اللَّيْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَافْتَرَوْا عَلَيْهِ الْكَذِبَ ۚ أَمْ اتَّخَذُوا اللَّيْلَ إِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا أَلَمْ نَأْنَسْكُمْ قَوْمًا بميثاتهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فَبِمَانَ قُضِهِم مثَاقَهُم وَكُفِْهِم بِآياتةِ اللهِ وَوقَلمُ الأأَنْ بِأَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَولهِمْ قُلُهُونَ غُلْف بَبِمانَ قُضم مِسَاقَم وَكُصِْ بآياتِ اللَّ وَوقَْلمُ الأ بغير حك وقولهم قلوا هنا غرف بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 19. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 19. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نَفَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى نَحْنُ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَلْ رَفَعَهُ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 من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوعا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نوعا عنه وأكلهم أموال ناس في الباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما واعترنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ لَكِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِالْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَاءَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ, الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنفيهم اجرا عظيما والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنفيهم اجرا عظيما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 وَأُحِينَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأُحِينَا إِلَى إِلَهِ وَحِينَا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ داوود و ايسا و ايوب ويونس و هاهون وسليمان واتينا داوود زبورا واتينا داوود زبورا ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلًا لم نقصصهم عليك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 س بَشررينَ وَمُ ذرينَ لأََّ يكونَ ل سِعَ الله حُجة بَعدَوسُ رس بَشررين وَ ذر لأَ يكونَ ل إ سلَ الله حجة بدوسُ وَوكان الله عزيزًا حكيماً بِكَرَمِ اللهِ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ لَكِنَّ اللهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ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 قَالُوا ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسير يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وَإِن تَدْفِنُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تَدْفِنُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه انما الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَعُوهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن تَعُوهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا اللَّهُ وبحانه ان يكون له ولد وبحانه ان يكون له ولد له في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا وَمَيْ يَسْتَنْكِفعََّبَادَتِهِ وَيَسْستَتْْ بِالْفَسَ يَحشُورُهُم إلَيْهِ ج وَمَيْ أَمََّّينَ آممَن وَامِلُ الصَّالِحَاتِ فَوَِّيهِم أُجُورَهُم وَيَزيدُهُم مِن فَظْلِ أَعََّّذينَقامَمَ مِنْ صَظْلِح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 من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فَأَمَّ الذيينَ آممَنوا بِاللهِ وَتَصَمُوا بِهِ فَسَودِخِلُوم فيِي رَرحْمَةٍ مِنْ آمَنُوا بِاللهِ وَتَصَمُوا بِهِ فَسَُودِخِلُوم فيِي رَرحْمَةٍ مِنْك فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَضَ أَنَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْقُ مَا تَرَى وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فإِنْ كََ تَسْنتَين فَلَهُ مَطُلُ ثَانِ مَِّ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنفيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ